بسم الله الرحمن الرحيم والعاليات طبحا فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا فاثرن به لقاء فوسطن به جمعا إن الإنسان لرب لك نود وإنه إن الصر